قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بقالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب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 كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأخيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل مريع آية وتتخذون مصانع لعلهم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمذكم بما تعلمون أمذكم بأنعام وبنين وجنات أولين كل عذاب يوم عظيم قال سوء على لاء وعظت لم تكن من الواعظين